ي أيها الذيينَ آمنُ التَّك الله حَّ قات وَلا تموت مُنَ إلله وَآُم مسلمونمونمون يا أيه يُناسُ التَّك رَبَّكُم الذي خللَقك من نفسس واحد ح وَخلَق منْهَا زَوجه وَوبس منِنهَُا ررجًا كثير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 وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة وكل ضلالة, وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا, محمد, على سيدنا محمد, محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى, اهتدى بهديه بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعض, أما بعض أيها المسلمون, أيها المسلمون الكرام, الكرام <تصفيق> فإن الآية الثالثة من سورة المؤمنون وهي قوله تعالى <تصفيق> والذين هم عن اللغو معرضون هي بحسبنا لخطبة اليوم بحول الله والله, والله المستعان وإنا إن شاء الله لمهتدون افتتح الله عز وجل هذه الصورة المباركة بقوله تعالى قد أفلح المؤمنون وجعل يعدد الصفات التي تؤهلهم للفلاح والفوز فذكر منها والذين هم عن الله معرضون هذه هي المؤهلات التي تؤهل المؤمن للفوز والفلاح الذين يريثون الفردوسة هم فيها خالدون أما اللغو فهو الهدر الضائع الذي لا قيمة له في دنيا الناس ولا وزن له عند الله يوم القيامة ومن صفة المؤمن بعده عن اللغو وإعراضه عنه فإن لديه من العمل ما يحتاج كل ساعة من عمره ويستنفد كل دقيقة من وقته فالإنسان لم يخلق عبثاً يلهو ويلعب إنما خلق لمهمة جليلة وغاية نبيلة تحقق له السيادة على الدنيا والسعادة في الآخرة مهمة تعمير الأرض واستزراع تربتها واستنبات ثمراتها والانتفاع بطيباتها والخلافة فيها قال الله تبارك وتعالى في مطلع سورة البكرة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقد سلاك قال إني أعلم ما لا تعلمون قالت الملائكة هذا الجوال لتجربة سابقة علموها من الجن عندما خلقهم الله عز وجل فأفسدوا في الأرض وسفقوا الثماء وأرسل الله عز وجل الملائكة إليهم فأجلوهم إلى البحار فعلموا من ذلك وكان الجواب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفق الثماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك نحن نعبدك ليلة نهار مسخرين لا نفطر عن ذكرك وشكرك وعبادتك طرفة عينك أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وأنت عندما تقرأ هذه الآية تستشعر أن هذا القول فعلاً قولاً حقًا, حقاً عندما ترى سفك الدماء وترى الفساس في الأرض وهو الفساد, وهو الفساد الحقيقي, الحقيقي. سفك, الدماء سفك الدماء وتخريب المنشآت, المنشآت وإزهاق, وإزهاق الأنفس وتعطيل العمل فساد وأي فساد, وأي فساد في, الأرض. في الأرض إذ لم يكن, لم يكن هذا يكن هو الفساد هو هذا فما هو الفساد هو فردت, فردت الملائكة, الملائكة وقالت وفطب ذلك, وفطب ذلك نحن نعبدك ونقدس لك ونسبحك ليلة نهار أتجعل فيها من يفعل هذا؟, قال, هذا قال إني أعلم, أعلم ما لا تعلمون إنما خلقتهم لأمتحنهم وأختبرهم أيهم أحسن عمله وأن الله عز وجل خلق الجنة والنار فمن أحسن دخل الجنة ومن أساء دخل النار فالإنسان, فالإنسان لم يخلق, يخلق عبثا, عبثاً يله ويلعب يلعب. كما قال الله عز وجل في آخر هذه الصورة أيضا أفحسبتم أنما خلقناكم عبث وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم أتظنون أن الله عز وجل لخلقكم أنتم أيها العقلاء المكلفون عبثا دون أن تؤمروا ودون أن تنهوا لعباً. لعبا وهكذا تعالى الله تعال عز وجل الله أن الله يخلق الله. خلقا عبثاً. عبثا أو لهوا أو دون هدف أو دون, أو دون نتيجه, نتيجة. تعالى تعال الله عز وجل, عز وجل ربكم عز وجل أن يفعل هذا. هذا. هذا إذن الإنسان لم يخلق, يخلق عبثا يلهو يلعب إنما خلق لمهمة جليلة وغاية نبيلة تحقق له السيادة على الدنيا والسعادة في الآخرة وأنت عندما ترجع قليلاً لسالة في هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وتقرأ التاريخ وتجد كيف كانت الاستقامة بينهم وكيف كان الاعتذال وكيف كان الخير وكيف كان الأمن والأمان عندما استجابوا لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إذن أنت عندما تعلم أن هذه هي المهمة وتعلم أن الله عز وجل خلق الخلق وجعلهم خلائف الأرض وجعل ابن آدم خليفة في الأرض يحمل رسالة الله عز وجل ويبلغها إلى غيره ويترك ما ورس من مال وما كان لديه من ترك لأولاده يخلفونه فيها وما ترك من عمل صالح يخلفونه فيه وما ترك من نظام صالح يخلفونه تفونه فيه فتدرك تماما أنك محمل برسالة وتكليف توصله إلى غيرك إن جاعل في الأرض خليفة مهمة صعبة ومهمة جليلة فإذا أنت ما تدركت ذلك فهل تجد أن لديك وقتا تضيعه أو أن لدى الأمة وقتا تضيعه أو مسموحا به من أجل أن يضيعوه في لغو أو عبث أو لهو أو غير ذلك أيها الأحباب الكرام ان عيش الإنسان في الدنيا ودرجته في الآخرة منوطان بعمله ومقدران به ومحاسب على ذلك بمعنى أن عيشك في الدنيا أي سعادتك في الدنيا إنما أنت تسعد في الدنيا بعملك باستقامتك باعتدالك بطاعتك لله عز وجل بإحسانك في صلاتك بالإنفاق من مالك بالتعاون على البر والتقوى والابتعاد عن الإثم والعدوان إذن ارتبطت حياة الإنسان بعمله ارتبطت سعادته بعمله وأنت عندما تنظر إلى رجل مستقيم يأكل الحلال ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصلي ويطيع ربه تبارك وتعالى ويجاهد, ويجاهد نفسه وهواه ويدعو, ويدعو إلى ربه سبحانه وتعالى ويبلغ وبلغ رسالة وبلغ الله عز وجل, عز وجل تشعر أنه في يعيش في أمان, أمان وأنه, وأنه, يعيش وأنه يعيش في قناع وأنه يعيش في رضا وأنه, وأنه يعلم جيدا أن سر سعادته وعزه وتمكينه وكرامته وأمنه في ذلك وعندما تنظر إلى رجل آخر لا يعمل, لا يعمل مثل هذه الأعمال, الأعمال. إنما, يعيش إنما يعيش على السرقة, على السرقة سرقة سرقة سرقة سرقة سرقة سرقة أو على أكل أو الربع, على الربع أو ارتكاب, أو ارتكاب الفواحش, الفواحش تجده, تجده مهدد حياته كلها مهددة, مهددة. إما أنه مطلوب, مطلوب ليحبس أو ليسجن أو وإما, وإما أنه مكروه عند الناس. الناس وإما, وإما أنه خلف سمعة سيئة, سيئة تقابله, تقابله في, كل في كل مكان يسير فيه أو يجلس فيه, فيه حياة, النكدة. حياة النكدة. إذن في نكدة إذن عيش الإنسان في الدنيا بعمله سعادته الحقيقية بالعمل وغناه أيضا بالعمل واقتصاده بالعمل وأمنه بالعمل وعزته بالعمل وكلمته من رأسه بالعمل وكذلك على السلب من الناحية الأخرى وأيضاً درجة الإنسان في الآخرة منوطة بعمله عندما, عندما تقرأ, تقرأ حديث النبي صلى, عليه صلى الله عليه وسلم أنه يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية قرأتها يعني درجتك أعلى درجة لك عند آخر آية قرأتها وخرجت منها وخرجت من الدنيا عليه هذه درجتك في الجنة إذن درجة الإنسان في الجنة لعمله والإنسان يسمو بعمله حتى يصل إلى درجات الملائكة الكرام او يهبط بعمله حتى يصل إلى أحط من دركات الشياطين وعندما تستمع انت إلى أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إنما كانوا بشرا يأكلون ويشربون ويعيشون ويرطعون وامرحون لكن ما الذي أرضاهم إلى أسفل السافلين أعمالهم وهؤلاء الذين دخلوا الجنه إلى اعلى العليين ما الذي رفعهم الى هذه الدرجات الاعمال التي رفعتهم الى هذه الدرجات ودخلوا برحمه الله عز وجل واستحقوا رحمته سبحانه وتعالى اذا اذا كانت هذه مهمة الإنسان وهذا هو عمله فليفقه فهل يفقد الانسان من وقت بعد ذلك يضيعه في لغو او عبث او لهو أو لغول أو لغول أو لعب لا, يبقى. لا, يبقى. لا يبقى رب العالمين يقول للدنيا كما في سورة الملك هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور عندما تتدبر هذه الآية تجد أن ارتبطت حياة الإنسان وارتبط مصيره بعمله جعل لكم الأرض ذنولا من الذي مهد لكم الأرض وسهلها لكم وذللها لكم والله جعل لكم الأرض بساطة لتسلكوا منها سبلاً تجاجاً من الذي فعل هذا؟ رب العالمين يطالبنا فيقول فامشوا في مناكبها امشوا في مناكب الأرض وأينما سرتم ومشيتم في مناكب الأرض على في ارتفاعاتها أو سهولها أو أوديتها وجدتم رزقي تحت أقدامكم فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور والعود والمصير, والعود والمصير إلى الله سبحانه وتعالى تعالى. فإذا ما كان فإذا الإنسان مكلف, مكلف, مكلف أن يمشي في مناكب الأرض وأن يفتحون هذه مهمة وهمة وهمة الإنسان فليبقى نتعين بعد ذلك من وقت, من وقت يضيعه في لغو أو عبث, أو, عبث أو عبث والله عز, عز وجل يصف المؤمنين, يصف يصف المؤمنين فيقول, فيقول والذين هم, هم, هم عن الله معرضون أيها المسلمون الكرام إن الإنسان مطالب أن ينظر في ملكوت السماوات والأرض والمسلم خاصة وما خلق الله من شيء مفكراً متدبراً لا لاهياً يرجع البصر ويردد النظر ويجيل العقل ويمعن الفكرة يتأمل دقة الصنعة وإبداع الظالق الصانع بديع السماوات والأرض ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وهذا هو طريق الإيمان الذي كلف كل, كل عبد كل انت عندما تقرأ القرآن وتطلع, وتطلع على آيات الله عز وجل وأوامره ونداءه عليك. عليك وهو يأمرك أيها المؤمن أن تنظر فيما خلق وفيما, وفيما صنع فإياك أن تأكل دون, دون أن تنظر في الذي تأكله او أن تشرب دون أن تنظر وتتمعن في الشراب الذي تشربه او أن تلبس سوبك دون أن تتمعن كيف فاخرج الله عز وجل هذه الثياب من الطين او عندما تشم الورد وتقارن بين الرائحه الذكيه والطين التي خرجت منها انت مطالب بهذا فأنت مطالب من أجل أن يزداد إيمانك وأنك أنت تقوي إيمانك أن تنظر في ملكوت السماوات والأرض إن الإنسان مكلف أن لا ينشي تائهاً وأن لا يحيى ساهياً وأن لا يعيش على هامش الحياة فإذا ما كان الإنسان مطالب بهذا فهل يبقى لدى الإنسان من وقت. يضيعه في لهو أو عبس أو لهو أو أي شيء ليس عنده من الوقت أبداً ما هو مسروح له بذلك أن يعمل فيه؟ أيها الأحباب الكرام إن المسلم مطالب أن يكون عقيدته السليمة وإيمانه الثابت ويقينه الراسخ وذلك من خلال هذا التفكر من أجل أن يحقق شيئاً من عبادة الفكر والنظر والتدبر لله رب العالمين أنت عندما تفكر في مثل هذه الآيات والإعجازات والآيات الموجودة في الكون إنما هذا الفكر عبادة لله عز وجل أنت عندما تنظر وتتماعن وتتدبر نفسك وجوارحك وأعضاءك تفتح عينيك فترة لكن بالله عليك كل كيف تضع الطعام على لسانك فتتذوق الطعام لكن كيف أنت تتذوق الطعام وقطعة لحم تأكل عليها قطعة لحم أخرى وفرق بين هذا وذاك وتتذوق بهذا اللسان الصوت, الصوت بجانبك, بجانبك تسمعه بجانبك لكن كيف, تسمعه؟ كيف أنت, تسمع؟ أنت تسمع فأنت مطالب, فأنت مطالب أن تحقق شيئا من عبادة, من عبادة القلب والفكر والنظر, والنظر والتدبر, والتدبر لله, لله رب, العالمين. رب العالمين قال الله عز وجل وندبنا في القرآن في مواضع كثيرة أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فهم والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بائي ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج أفلا ينظرون أفلا إلى الإبل كيف خلقت, الإبل كيف خلقت, خلقت, خلقت, خلقت, خلقت وإلى السماء, السماء كيف رفعت, كيف رفعت, كيف رفعت وإلى الجبال, وإلى الجبال كيف نصب وإلى الأرض كيف ستحت؟, ستحت قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة أن تكون مكلف مأمورا من ربك تبارك وتعالى أن تنظر فيما خلق الله عز وجل فهل لو أنك نظرت إلى عضو من أعضائك هل يكفيك النظر إليه طوال عمرك وهل تستطيع أن تكتفي بهذا النظر طوال عمرك وهل أن عمرك أصلاً يكفيك من أجل أن تحصل كل شيء حول المعجزات التي هي في هذا العب لا يكفيك أبداً إذا لا يبقى لديك وقت أبداً تضيعه فيما لا ينفع مثل ذلك كما قال الله عز وجل في آخر سورة آل عمران نفي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار بعد النظر وتمعانه ما الذي حدث لهم ازداد ايمانا واعترافا ولجوءا الى الله قالوا ربنا ما خلقته هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار بمثل ذلك يزداد الايمان ويقوى اليقين فتزداد الثقه بالله فيتوكل المؤمن على ربه فيحبه ويخشاه ويجله ويعظمه فلا يطمع في غيره ولا يرجو سواه ايها الاحباب الكرام المؤمن مطالب, مطالب أن يحقق مقتضى إيمانه علما وعملاً وثلوكاً وغلقاً, وغلقاً بمعنى, بمعنى أنك رجل مؤمن رجل مره مره ما الدليل على أنك مره رجل مؤمن والإيمان في ميزان الحسنات في ومن الأعظم الأعمال الصالحة الدليل أنك على علم, على علم فأنت مطالب, مطالب أن, مره أن, مره أن تحصل العلم لأنك رجل مؤمن إذا ما حصلت العلم مطالب أن تكون أخلاقك أخلاقاً المؤمنين. فإذا ما كنت كذلك مطالب أن تكون سلوكيات, سلوكيات المؤمنين فيتفق الخلق والسلوك والعلم مع الإيمان فلا بد أن تحقق مقتضى إيمانك كيف تحقق مقتضى الإيمان بالعلم والخلق والسلوك والخلق أنت مطالب بهذا إن الإنسان مطالب والمسلم خاص والكلام له مطالب أن يوالي نفسه بالتربية وأن يؤاخذها بالتزكيح وأن يتعاهدها بالتطهير فتتصير مطمئنة وهي الأمارة بالسوء حتى يسلس له قيادها ويسلس له أمرها فتصير مطمئنة وهي الأمارة بالسوء ولا شك أن ذلك يستغرق الوقت كله ويستنفذ الجهد كله ولا بد له من هذه التربية وهذه التزكية فذلك ضمن مهامه قال الله سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألا فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها نفس بالله عليك لو أنني تساءلت معا فقلت كم تحتاج من الوقت والعمر حتى تصلح نفسك كم يكفيك من العنب <تسجيل> حتى تصلح نفسك نفس فيها جانب الفجور وجانب التقوى فيها الخر والشر مركب فيها نفس فيها غرائز وميول وشهوات نفس بجانبها شيطان وعليها قرين من الشيطين نص أمامها فتن لا حصر لها ولا عدل وقد أصبحت في هذه الآونة كقطع الليل المظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كقطع الليل المظلم أصبحت الفتن على جهاز المحمول الذي هو في جيبك أصبحت الفتن أمام عينيك عندما تفتح عينيك في الطريق او أن تجالس في عملك من فتنة النساء والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما قال تركت, تركت بعدي من, من, من فتنة أضر, أضر على, الرجال على الرجال من النساء, من النساء. أعظم, أعظم فتن على الإطلاق, على الإطلاق فتنة النساء, النساء وهي, موجودة وهي موجودة في كل بيت, في كل بيت عندما تفتح التلفاز فتجدها دم أمامك دم عارية, عارية, أو عارية, أو عارية أو كذا, كذا أو كذا, كذا, كذا فهي موجودة, في, موجودة في, كل في كل مكان فالنفس حولها كل هذه الأمور بالله عليه أنت تقيم نفسك اليوم وتعوج غدا أنت تحكم قيادها اليوم لكنها تفتت منك غد وبعد غد تقيمها غداً على الحق لتمنك بعد غد بعده هكذا, هكذا هي, النفس هي النفس وما ابرئ نفسي, أبرئ نفسي ان النفس إن لاماره بالسوء, بالسوء إبليس, إبليس والدنيا إبليس ونفسي والهوى كيف, كيف الخلاص وكلهم, وكلهم أعدائه فإذا ما كانت هذه الفتن, الفتن كلها تحوم حول الإنسان, حول الإنسان وركب فيه جانب الخير والشر والله عز وجل يطالبه قد أفلح من زكاها زكاها بالطاعات زكاها, زكاها بالاستلفار, بالاستلفار والذكر الدائم زكاها بقراءة القرآن وآل وآل وآل زكاها, زكاها بالدعوة, بالدعوة إلى الله زكاها بالاستقامة والاعتدال, والاعتدال والاستجابة, والاستجابة وطاعة النبي صلى الله صلى عليه وسلم قد أفلع من زكاه وقد خاب من دساها، ملأها بالذنوب والموبقات والمنكر والأشرار، فكم تحتاج من أجل أن تصلح نفسك، إن عمرك لا يكفيك، وانت لا تدخل إلى مهما كان عملك إلا برحمة الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنه لا يدخل أحدكم الجنة عمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنه إلا أن يتغمّدني الله برحمته إذن رب العالمين يتغمّد الذين أمرهم بالعمل بالإيمان والعمل الصالح يؤهلون لهذه الرحمة إذن لا يبقى لدى الإنسان من وقت يضيعه أيها المسلمون الكرام إن المسلم مطالب أن يبحث عن الحق وأن يتعلمه فإذا تعلم الحق مطالب أن يعمل به فإذا عمل به مطالب أن يدعو الآخرين إليه فالإنسان لم يخلق فرضاً يعيش في حدود نفسه إنما خلق في مجتمع يؤثر فيه ويتأثر به يتعاون معهم على البر والتقوى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وبذلك تتكون خير أمة في سورة آل عمران قال ربكم كنتم خير أمة أمرجة للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن, وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم الآية ولتكن منكم امه من يدعون الى الخير, الخير. ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر, المنكر. اولئك هم المفلحون, المفلحون. تتكون خير الأمة بهذا فأنت لم تخلق فرض تعيش في حدود نفسك وإياك ودعوة عليك بنفسك ودع الآخرين ان الإختلاط بالناس والصبر على أداهم أفضل من أن تترك الناس أو غيرك مما وصلك إليه من عم لا توصله إليهم ولا تأخذ بأيديهم الناس يريدون من يأخذ بأيديهم وأن يرحمهم وأن يتلطف بهم وأن يتقال إليهم. لا تظنوا إن الله عز وجل خلق الناس حنفاء كلهم خلقهم جميعاً على الاسلام فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوذانه أو نصرانه أو مجزانه وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين خلقت عبادي حلفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم على هذا أنشئت الأمة الإسلامية على الايمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإعراض عن اللغ على هذا أنشئت الأمة الإسلامية صانت وقتها عن العبس وأفرغت طاقاتها للعمل واستجابت لربها في مثل قوله في صورة التوبة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما أنتم تعملون, تعملون. خرجتنا الجزيرة خرجت العربية. العربية فسادت, فسادت الدنيا أربط على الحضارات السابقة أمة ذابت في حضارتها الأمم التي كانت تعرف بالحضارة أمة ارتق بها الإنسان أولاً فارتقت الأرض تبعاً لرقيه أيك أن تظن أن الحضارة الحقيقية فيما يملك الناس ثم ينصرفون عن الله إنما الحضارة الحقيقية في الإنسان فيك أن لكن عندما تنظر إلى البلاد الأخرى الكافرة فتجد ما لديهم من حضارة وإمكانيات ومع ذلك تجدهم يقولون إن الله سالس تجدهم ينسبون لله الولاد تجدهم يؤمنون بالشذود الجنسي تجدهم يعبدون البقر والعجون والفئران والشمس والقمر أي حضارة هذه التي اغطر بها المسلمون وظنوا أن هذه الحضارة إنما الحضارة الحقيقية في الإنسان في ذات الإنسان في إيمان الإنسان وإعداده وفهمه وتعقله ووقوفه عند حدود الله عز وجل إذن كانت الأمة ارتقى بها الإنسان أولاً فارتقت الأرض تابعاً لرقيه كانت حضارة المسلمين سابقاً كاملة شاملة الأساس فيها الإنسان المتحضر جسداً وروحاً ديناً ودنيا علماً ويقيناً ثقافة ودراية خضعت لها الأمم كخضوع التلاميذ للأساتذة نهل العالم من علمها وغكل الناس من أيديها وتتلمد على يديها الشرق والغر وكانت بحق, بحق. خير أمة أخرية للناس لماذا؟ لأن الله علمهم كيف يقضون أوقاتهم وكيف يؤدون أعمالهم وكيف يصونون أنفسهم عن اللغو والرفر واللغو والعبث لما تنظر إلى واقعنا اليوم. اليوم تجد أن الوقت في بلادنا ضائع أهضره الصغير, لا الصغير والكبير لا قيمة له ولا وزن. وزن. انظر إلى القابعين على المقاهي ليلة نهار ما لهم, لهم. انظر على الشواطئ الذين صواصر يجلسون صواصر عليها, صواصر عليها. انظروا إلى انظروا لعبة, لعبة الكرة, الكرة. كم, تصل كم تصل في الدول في الكرة. على لعب الكرة, على لعب الكرة. وأين لعب الكرة في ميزان الحسنات يوم القيامة هل, هل, هل هو في كفة الحق؟, في كفة الحق؟ او هو في أو الكفة أو الباطل إنه لعب أين تجده أنت؟ بملايين الجنيهات تصرف على أمثال هؤلاء والإستادات والتجهيزات والرحلات والتنقلات وغير ذلك أموال ضائعة وأوقات ضائعة لا يصلون الإشاء في وقتها ولا يفعلون ولا يفعلون وإن الرجل منهم بملايين الجنيهات فيما أنك ترى أن أعلى من علماء لا يزن عند الكثيرين من الناس شيء أبدا ولا جناح بعوضة وقت أهدره الصغير والكبير وأضاعوه إذن الأمة ارتقت سابقا لماذا؟ لأن الله علمهم كيف يقضون أوقاتهم وكيف يؤدون أعمالهم وكيف صونون أنفسهم عن اللغو والرفث والعبث أيها المؤمنون الكرام ان مهمة الإنسان المحددة تحديدا بينا وواضحة وضوحا متميزا لآخر سورة الزاريات يقول ربكم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 ليس هناك هدف آخر مطال آخر والله عز وجل غني عن عبادة الناس عن أعمالهم وعن طاعتهم إذن مهمة الإنسان العباد عمله العباد فأين موطن اللغو من هذه العبادة وأين مواقع اللغو من تلك المهمة ما فيش لا تجد أبدا أن هناك آية او دليل أن هناك وقتا مسموحا للمؤمن يلغو فيه ويلعب إنما مسموح له أن يبتسم في وجه أخيه وأن يحتسب ابتسامته أن يمرح مع أهله وأن يعاملهم معاملة طيبة ويقدر على ذلك أن يأتي أهله في الحلال ويقدر على ذلك أن يضحك وأن يخالك الناس بخلق حسن وان يتق الله حيثما كان ويؤجر, ويؤجر على ذلك, ذلك. إذنه في ديننا, ديننا فسحة. فسحة وأن المؤمن إذا حزبه أمر تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم الله هرع إلى الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم النادي على بلال, بلال. بلال. بلال. أرحنا, أرحنا بها يا بلال أيها الأحباب الكرام هذه هي مهمة الإنسان مهمة الإنسان هي عبادة الله سبحانه وتعالى الراي العام المستنير والعرف العام الصالح واعراف الناس وتقاليدهم كل ذلك واجب المسلم المسلم لا بد لا المسلم لا أن يكون على علم على وعيه فينظر وعين فيما يخالف في الشر وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقومه ويعلم أن الله عز وجل قال في صورة كاملة صغيرة, صغيرة مختصرة وهي ليس صغيرة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هل تكفينا هذه الصورة؟ هل تكفي الأمة هذه الصورة؟ كل الناس كل في خسر إلا إل إل إل إل إل إل إل إل إل الذين آمنوا وعملوا الصالحات, الصالحات فقط, فقط, فقط، وتواصوا بالحق وتواصل, وتواصل بالصبر, بالصبر هل نحن هل نتواصل بالحق فيما بيننا؟ هل الأمة تتواصل بالصبر فيما بينها؟, بينها وتتواصل بالحق فيما بينها؟, بينها, بينها هذا واجب أمرنا الله سبحانه وتعالى به إن الإنسان لا يستقيم له اسلام ولا يستتم له دين إلا بذلك والله عز وجل بيّن أن الإنسان إذا رأى المنكر وسكت عليه وقد جعل له مراحل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, عن المنكر وقال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد, الله شديد العقار. العقار إذن, إذن حراسة, حراسة التوحيد, التوحيد والعقيدة, والعقيدة, والدفاع والعقيدة والدفاع عن النفس, عن النفس والمال, والمال والوطن, والوطن والعرض, والعرض مهمة, الإنسان مهمة, مهمة الإنسان وإعداد العدة للجهاد في سبيل الله لإعلاء رايته وتبليغ رسالته والتعلم والتعليم والفقه والدراية تجارة وصناعة الابداع والاختراع والرحل والتمثل والصياد خيرات البحار كل ذلك واجب المسلم المسلم, المسلم الذي أعرض عن الباطل ليتفرغ الحق وتنزه عن اللغو ليتفرغ للجد أيها المسلمون الكرام. من الله صان المسلم وحفظ له وقته قال تعالى في كتابه الكريم أنه جعل الفكر على المسلم محسوبة كما في آخر سورة البقرة وإن كانت الآية نسخة قال لله ما في السماوات وما في الأرض وأن تبتوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحسبكم به فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شعي قدير وإن كانت الآية نسخة والكلمة على المؤمن محصا ولها في كل الحالين قدر كبير وعمر خطير كما قال الله عز وجل في وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقول النبي صلى الله عليه وسلم املك عليك لسانك وقوله لمعاد قالوا هل نحن مؤخذون بمن تكلم به يا رسول الله قال ثكلتك أمك يا معاد وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم وربك لما يقولها ابن آدم من رضوان الله يدخل بها الجنة وربك لما يقولها ابن آدم من صخط الله يهوي بها في النار سمعين خريفة فإذا كانت الكلمة مكتوبة والفكرة محسوبة وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فهل بقى لدى الإنسان من وقت من أو أو وقت مسموح له فيه أن يلغو ويلعب او أن يفعل شيئا لا يعود عليه بالفائدة والذين هم عن الله معرضون أقول قولي هذا وأستغفر الله عظيم الحمد لله الحمد رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها المسلمون الكرام الكلام حول هذه الآية والذين هم عن الله معرضون صفة المؤمن بعده عن اللغو وإعراضه عنه إن الله حرم المراء والجدل محقا أو مبطلا لأنه ينغر الصد ويعوق سير الحياة, الحياة ويبطء العمل, العمل ووجه, ووجه النظر ووجه نظر نظر إلى الصلاة تكتنف الصلاة, في الصلاة في آناء الليل أناء وأقراف, الليل وأقراف النهار كما قال كما تعالى أقم الصلاة طرفين النهار, النهار وزلفا من الليل, الليل إن الحسنات يذهب إن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وتلألأت آيات الكتاب الكريم تأمر الإنسان بمسابقة الزمن وبالمصارع إلى المنصرة وبالمسابقة إلى الجنة وجعل ذلك ميدان تنافس وميدان سباق كما قال الله عز وجل في آخر آل عمران وسارعوا سارعوا إلى منفرة من ربكم, من ربكم. وجنة, وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت, أعدت للمتقين, للمتقين. الذين ينفقون في الصراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين على الناس والله يحب المحسنين الذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أو فسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفل الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وذكر ما يشعى هذه الآية أمرا بالمسابقة هنا قال سارعوا وأمرا آخر بالمسابقة في آخر صورة الحديث قال سابقوا إلى مغفرة, إلى مغفرة من ربكم, من ربكم وجنة, وجنة عرضها كعرض, كعرض السماء والأرض وعدت والأرض للذين آمنوا بالله ورسله الآية فتلالات آيات oh, الكتاب الكريم تأمر الإنسان بالمسارعة وتأمره بالمسابقة وجعل الدنيا ميدان للسباق والمنافسة ورأس, ما ورأس ما مال الإنسان عمره, عمره وهو أنفس وهو شيء أغلى. أغلى رأس ما مالك عمرك, عمرك ووقتك انظر واحسب عمرك, عمرك وقبتك كم هو وقت اليقظ والنشاط يقطع وكم هو وقت وكم النوم هو والطعام والشراب واللعب واللعب, واللعب, واللعب, واللعب, واللعب تجد, أنه, تجد وقت أنه وقت قليل جداً قليل. ثم انظر ثم إلى, هذا إلى هذا الوقت القليل قال هل قليل. أخلصت قليل. فيه العمل قليل. لله عز وجل؟ قليل. هل فعلاً قليل. أنت قليل. أخلصت قليل. فيه عملك قليل. لله؟ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة لا تقبل من العاب إلا ما كان الإنسان منتبها فيها وعاقل ومتدبر لما يقراه ولما يقوله أيها الأحباب الكرام إن هذه الصفة والذين هم عن اللغو معرضون ترتبط ارتباطا وثيقا بالمهمة التي خلق من أجلها الإنسان وتتعلق مباشرا بالغاية من خلافته في الأرض في البلد قال ربكم تبارك وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي أنت كادح في حياتك كدح سوف تلاقي هذا الكدح سوف تجد أنت, أنت كادح أنت عامل عمل, عمل في دنياك عامل عمل سوف تجد هذا العمل هذا الكدح وهذا التعب سوف تجد انك كادح, كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وكما قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد أي في تعب ومشقة وعنت ولذلك كانت هناك جنة وكانت هناك نار أيها الأحباب الكرام عندك لا تعجب اشد العجب عندما تنظر فتجد أن الاشياء تتلاشى كلما كثر استعمالها الأشياء من حولك بيتك ثوبك سيارتك كل ما تمتلك تضعف وتتلاشى كلما أكسرت استعمالها فثوبك كلما لبسته أخلقته وكذلك سيارتك وقلمك وحقيبتك وكل ما تملك إلا أنت أيها الإنسان فكلما كنت في عمله تعتمد على يديك فأقوى ما فيك يديك وكلما كنت في عملك تعتمد على المشي فأقوى ما فيك قدمات وكلما كنت في عملك تعتمد على الحمل فأقوى ما فيك ظهرت وكلما كنت في عملك, في عملك تعتمد العبد على العبد والحساب, والحساب فأقوى, فأقوى ما فيك عقلك, عقلك وهذا فيه برهان ودليل, ودليل, صاطع ودليل صاطع أن العمل ضرورة حتمية, حتمية على بقاء, على بقاء الإنسان, الإنسان ووجود, ووجود الإنسان وسعادة الإنسان وانظر, وانظر إلى الكسالة كتطمئن إلى هذه الحقيقة. الحقيقة والله سبحانه وتعالى قال, قال. قال. قال. ولولا دفع الله, الله الناس الله بعضهم ببعض, الله ببعض لفسدت الأرض لو أن الناس جميعا كسالة كالذين, كالذين, كالذين تعودوا دينا على, دينا دينا على ذلك ولا يبحثون عن عمل وينتظرون الوظائف والله إني أعجب أشد العاجب من شباب تخرجوا وينتظرون قابعون في بيوتهم ينتظرون الوظائف الحكومية إذ لم تكن هناك وظائف حكومية من أين تأكلون وتشربون؟ وهل تعلم أيها الرجل أن كل ما هو من بناء في الدولة او في الدنيا لما يصنعه الرجال انما العيب في الرجل أنه لا عمل له إن الشاب يجب عليه أن يعمل أي عمل حتى لو كان العائد قليلا وإن العيب كل العيب أن يجلس في بيته وأن يترك العمل كما هو دعب الكثيرين القابعين في التحرير وغير التحرير ممن خرجوا بضرورة أو بغير ضرورة, وغير ضرورة وغير غيرهم الكثيرين ضيعون الأوقات ويعطلون العمل وغيرهم الكثيرين ممن تخرجوا من الشباب ولا يزالوا لديه يصنفان عليه وهو جالس في بيته لا بد لك أن تعمل وأن كرامة الشاب وكرامة الرجل في العمل مهما كان العمل حتى لو كان العائد في الشهر مئتين من الجنيهات او مئتين من الجنيهات او مئة جنيه حتى لو كان العائد بأت جنيه لا تترك العمل ولا تجلس إنما العمل في, العمل في البيوت, وداخل, في البيوت وداخل, وداخل الشقق للنساء للساء. أما الرجال لا مكان لهم داخل البيوت ولا فيلم الشقق فيلم إنما مكانهم في العمل, العمل حسوا عن الأعمال واشتغلوا لا ينبغي, لا ينبغي هو سبب هو رقي للبلاد والدول, والدول, والدول وتقدم, والدول وتقدم والدول للدول للبلاد العمل الإنتاج أنت عندما تكون عندك ولد او. اثنين وأنت تعمل وأولادك أعملون تجيرون, تجيرون تذهبون وتجيرون, وتجيرون وتعبدون وتجيرون ربكم تبارك وتعالى, وتعالى ويدكم هي العليا وتوفقون الطيب, الطيب مما كسبتم ومما, ومما رزقكم الله عز وجل من حلال, من حلال تصيروا أغنياء تصور في يوم من الأيام أغنها كذلك الدولة إذا قام كل فرض فيها وأدى واجبه وعمله ولم يخالف ضميره واتقى الله, الله عز وجل فيما خولته الدولة فيه, في الدولة فيه ولم يخن عمله ولم يغل ولم, ولم, ولم يأخذ ولم يصرق من الأموال العامة قدمت الدولة وارتفعت وأصبحت ورتفعت الدولة غنية تستطيع أن تواكب الدول الأخرى الدول المتقدمة العمل ضرورة, ضرورة. وانظر, وانظر إلى الكسالة كتطمئني إلى هذه الحقيقة لو أن شابا أو بيتا لا يعمل تجدهم فقراء حتى يأتي عليهم يوم يمدون أيديهم حتى يأتي عليهم يوم يسرقون ويعملون بأعمال البلطاجة أما الذين يسعون من أجل أن يعملوا ويحصلوا على الرزق الطيب الحلال تجدهم في منعة وعزة وكرامة إذن عمل ضرورة لحياة الإنسان ولبقائه وإنسان الموجوده أيها المسلمون الكرام والذين هم عن اللغو معرضون ان من ضمن الحلول للخروج من هذه الأزمة أن يعمل الشعب المصري كله وان يدي ويؤدي واجبه ان يقوم بعمله والا يرتكن ولا يسند عمله الى الاخر ثم يترك مجرا وان الله عز وجل ثم يترك مجريات الامور بعد ذلك على رب العالمين ايها الأحيان. باب الكرام ودعوا, ودعوا عنكم الاسترخاء وأعرضوا عن اللغو وتفرغوا للعمل وأعملوا صالحا لعلكم تفلحون وبهذا القدر أختفي وأدعو الله تبارك تعالى عسى ان يقبلنا اللهم في من هديت اللهم اهدنا في من هديت اللهم اهدنا في, في من هديت وتولنا في من توليت اللهم تولنا في من توليت اللهم تولى مصر يا رب العالمين اللهم تولى رجالها ونساءها وأموالها وأمتعتها وخيراتها وأمنها واستثبابها يا رب العالمين اللهم اجعل بلدنا مصر بلد الأمن والأمان رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن ربي أهت نفوسنا تقواها فزكها أنت خير من زكاها انت وليها ومولاها الهما رب العالمين وفق كل ولي امر يتق الله عز وجل لما تحبه وترضاه اللهم وفق كل مسؤول في بلدنا وسائر بلاد المسلمين يتق الله لما تحبه وترضاه اللهم وفقهم لما تحبه انت وترضاه يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحو مرحومة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة